او خفل من و أني أنعم على الذين سطعفون في الأرض وأنا جعلهم أهل نجعلهم الوالسين ونريد أن o <sweat> ونريد أن تو الذين من و sumo این In... بسم الله للعالمين I'm Oh, بقيت الله if you'd love me.